سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا, وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلدة ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم, تؤمنون ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة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 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم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 وقالوا هذا اذكم مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون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 يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم, إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمَنُوا لهم عَذَابٌ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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت اولي الفضل منكم والسعة ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم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 والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا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 ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضطن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليطربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن, أو آبائهن أو آباء بعولتهم أو أبنائهم أو أبنائهم أو أبناء أبنائ بعولتهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بنى أخواتهن أو نساء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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا, لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة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 ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما, يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملو من ربنا والله يرزق من يشاء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 والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللج يجشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ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 يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار والله خلق كل دابه مما فمنهم من يمشي على بطنه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 فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون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 لا يَسْتَخْلِفَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا لهم دينهم الذي ارتضوا لهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون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 ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما الَّذِينَ الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم وَاللَّهُ والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت ابائكم أو بيوت أم امهاتكم او بيوت اخوانكم أو بيوت, او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم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 ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم